إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت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 قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ آتَيْتَ أُمَّكَ وَأَبَاكَ تَبَوَّأَ لَكُمَا فِي مَقَاعِدَ للقتال vallahu semi'un alim